حديث كأفريا باب هذا كان باب واباب لا تقلت المرات الإسلام كما بحضر من بيتها قريبا إلا بإذن زوتها زوجها زوج كيبا إذن كيسيني كو بحضر معاني فإن لم يأدم هبدا زوت كيبا إذن لم يجوز مبانانا الخروط بحطان شروب بحطة كبابا إذن كباح وحا كمتع زوت كيبا إذن كو إذن مو بل أن أعزيز كافرات معناه وكهب لأيوان معناه وعلى هذا الهدف قريبا إذا كافرين حدوث إفهائي قبر وزوجة وحاصلها ونب لنمو وإذا كافرين قريبا إذا كافرين إلا إسانتك إذا إذا كسأيهشو إلا إذا هذا كان بابون وابا لا تخلط المرأة إسلام كمت بحيثو وإذا كافرين وابا معروه من بأيكا قريبا إذا كافرين إلا بإذن زوجها زوجها إذا كيس عليه كبحه ماهاني فإلم يأذن حدوسن أذن زوجكم إلى الفخار لم يجوس ما بنانا الخروج بالطاقه فبنسن إذن كيرن ما بنانا إلى الفخار وإنه غريغه الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر <تصفيق> كانت المرأة raa islam allah wahay ehf islam ful umar ibn al khaddab abiisoo suugnaato xajsiisa abiis xajsi weey peshedu mid haadirta salaat as-subh salaata subha wal-kisha salaata al-shaah fil jamaa'ati jamaa'ada ayu haadirta fil masjid miste lehni sayna kuntu kafti قال صلاة ده الصباح يا صلاة ده عشار شماء ف... فقيل الله الوحي يقول يري لما شيء ده في اسم قويا يتقل دينا أبو بحى والحالنا أبو بحى قد تعلمين اي قبتهي أن أمار أمر يكيه انو تلبسانا يباركا بحيطانكا ويغارو قونا ككيرونا قال الله حيثيري وما يمنعو المحاقود بيدا أن يمهاني انو اغرفا وقوي لها بحى اللي موصن بهنه قال وحير الرعودي يمنعه وحايد ديني يقمر إنه كديدو قول رسول الله رسولك اللي هدى الكيسو صلى الله عليه وسلم ورسولك وقويد لا صنعوا هاود ديني الله اضمن دي دي إلهي وقبضا مسلماتك قبضا هاود ديني مساعدة الله قريه إلهي مساجد إلهي دي هاود ديني إلي آباء دي إلي مساعدة آباء هاود دين آخات حديثك البخاري بخاري أصوص عليك وحديث صحيحة عن ابن عمر رضي الله تعالى عن هما عجل الله ابن عمر إله رال لها كم نغضي قاله العبيري كانت امرأة إسلام أيها وحيها إسلام تولي عمر عمر اسماتي حاسي عمر أح تشهد المدحات دلتو كاقير جشيئها صلاة صلحي صلاة ده صبح والعشائية صلاة ده عشي في الجماعة جماعة يتوحى فيلي في المسجد المساجد كذلك يقولون يا جمعة أبوك يبريدون في فقيرا لها قرربي واحد غيري اللي نشاهده يسمى خيره يتقل دين أبو بحيصو هذا المساجد كذلك يساوه والحال قد تعلمين أن أبتهاي أن عمر عمر يكوه إنو معيو نالك في عطان كان ويغارق كثيران أيو فأبتها وين أقول؟ وين أقول؟ صرفتها عمر لا تركي ساد الله أطلقه وسن دي دي ما هن ان صاريفان غالكان عمر نفسي في صالح ابنك او هو اويان في وائف عبد والله ولا تنتهي ان انا جلاله فانك والله, والله لا انتهي حتى تنتهي والله في يدك خبي لكن ها فيك الاءو ها انت والله انا نسيت كاجوب ما كايسعو اسنوه كللي اسنوه كللي اني لا انها كاري تاع ربي اللي عماد اللي جا فاجي برد يقول لي انا ما واصتك حتى الى ان يجد الاله يزيك علينا اه فتقول هو راه يقول كما بها ماشي بمكاني راح تقول انا كتو الى ذا صباح بالسلامه صباح سبت جليل لو غود مدينه او لذي ارا ما سيقدر توكري اه سي فود مايسر ما كان الويل وين اقطع امره وصنارنت لاير وكيف ورانيه مخاف وتودس قال واحد الله رسولك صل الله صلى عليه وسلم على ما دات جليل رسول كوكب السعودية او مدبر لاتمنعو الله اضمها الله المسجد اليه مركه حقا المؤمنين طاع هذا المؤمنين ترهب ko barka iralana ka buuxa raayo community marka kaasa u diilaydaale hadith kana bukhari ayawali hadithkan marka wuxuu daliil u yahay ay oo abaynaya min ka in laga cidan dalbado dadith hadithka maxay ku jiray waxa ay tahay zowtada umar ma ka dhulida raay baa gaar yahay waxu san dalay innaha waxay tusaalaya iru sheebta xaq u leeyahay laakiin وحتاوتو بتوصل يا ام منكم الى ان يا ان لقى اذموا لما لبقيو ما بيحل في سما بيداري هدي دي من وحا قف ارنت حق اولى ارنت قف حق اولى قال لي هدي صار سيدنا علماء المسلمين تقول فهمين امام نوح رحمه الله مركو حديث يشاء يقوله لي استدل وحا له دري شدي حديث قال لي اه حديث وحا له دري بشري على ان المراه لا تكون من بيت زوجها الا في إلى السكسانت غوريده كبخاينين غوريده زونجكيده إلا ايدنكي سايناي كوبخدا ما هاني ايدنكي سايناي كوبخدا ما هاري اريسان بخاينين احاديث لو ديريش وحيراته ترى طع ع الدينيه او لو ديريشري غوامو اني زونته كايران بالمتما كتاب المغازي رقم 44 قوم بقف 44 قوم حديثي دراي ابكي كك صعبسانا ايش انت ببكر يا سديق رب الله تعالى عنها ما كهبت لي كله يا رابي ما بدا الله يقول اللي في أنقى فيه أبوي ما قيل فالصحيراء إنا مقاضي أعطيه لي هو يدي إلا كاتل ويدي ست سونا تريد ابن حجر ماركو شرحيه حديد كاسب ماركو فالإباري جوسك يا سديد صباح وفيه توصف خروطي المرأة من بيتها على إذن زوتها حديث كان وحاكو صغان وحكام تلقى قادنا يكميب إذن كل إرام تهي قواتنا بحيث أي غريقة إذن كباحي زوت كيدو وفصحة ولو كانت إلا بي the other way حدوها وحمد خطو غريقة إذن هو يدي نشي آدي حدوها وغريقة إذن هو يدي نحن كستيق باحي سي آديسو إن أجد حدوه أي غريقة إذن كزوت كيد فاسوك idan qesoo kire laakin muhiim wa haqa idan samerta lureeyo hay idan ku walabo idan wa idan khaasa idan ma oo idan aam idan khaasa waxa la ilaada mal fadanada kaan lagu ogeyn hadday doonto in ay aado oo وإلى فولو فصح صرت فؤا إلى رد وقم وامل وعاصر هنا بالمحروف غطاها وحد قرط بكنت وراء ساف الى رد قيل وعاصرهم بالمحروف وارض مركين بحيف وحد قرطتان وراء قرطمه لكن جاب لي هويه يا دغان صوب قنيا اي بوستخ يرديده لا هونا السماعه ام ما ولا شيء الا الرسول يعرف كان تكبير ليش الملف استماع لجان فيت ووديده اي لكن halka simaaha waxa ka dhacay galayayti iyo wairo fasaa marka haduu meeshu meel awr aan anbalar aan lagu ogeeyay inay aadaa taay weyna idan gaar dalbata laakiin wax yar aha xaalad weyn oo taqay ilay gabadhu aadan idan khaas u baahan idan aanaha haa jiraa wuu aani qursigaan sidaas oo tusara haddanka Soomaaliyeed gabadhu waxay suuga habaan min kubir habbih in ana soo adeegayee haddii ma kensuqa aleeyo odbu ma min ka ida weediyo xayiraa idan aanahay cid qurfiga aaladada lagu yaqaan sidaas faa tirsiga idan subax walba wada ملك يدوك سيلي صباحه يجعل صباحه يجعل مضحيه بهمه اللي هو ما هو جاءه فاولي هو جاءه بره اتأثر كمكورتين اللاك فشطو او اتراميه شان انتره يجعله كيه يجعله لكن صباحه يجعله بهمه ارتكاسه يجعله ساسي نقوله ملا مسلمين فى ام اصدره يجعله حاصل المحشر فدح الباري كتوز كيسي ديرا صدح بقل صدون يطدورو وثلاثة عدلتك وعقوسة جواسة تولتوه المرأة اللي قضاء حاجة فيها وحدها قربت دليل هيدا الآلة إذا أيضا ابن الله سأمرض النشو صفره هاي. وبغير ابن حاصل إذن قارن وإذن قادم من زوجها كقادم من إذن قارن باقي ابتنادا على الإبن العام إذن كآمكا أي الكسو عنه قسكنا المستريب إلى الألف العامل أو عادة عامل فوق السم ماذا الله مولا يوجد قبلون وضبطهم والامر النسبيه كانه جربوا وسك ادي ايوه قفر والدسه هتدوس على ماركه تقعد على اعصاب وراها من و بينها لكن ما لقن الا اوغي او ان العكجين ايده اويسه حطوا دميره ارض و ان ايد قف قف صارت اما واصرا مانت بنهبلان لاي من هبلت هذه aslan ma ishi awba diba asan ugu jirin garabka diinteeda diba ku jiray sharafteeda ugu jirin adduunada iyo naftidaan qatl ugu jirin way ugu fasaxaa illa ilaahaayii galbaha wana quran moorada marka meel aan diba ku jirin garabtiina diba ugu jirto diinida waa diin ya marka walaaq iriri yahay noqonaysa laakiin kuu diino dadu ma banaan inay dharaaq way waashii ilaa zahaba ila aan oo hadii hadwaan waxa hala gaara faaso kale oo maxakamad mid ah taa ugu jireen ugu jiree bakka ma ilaayay wejire warne ka war loo dhigay karay marka ka taratay nololii awl bil luuga inay aad jirteena idan ka aan kaay ku soo oranayda maal gaara oo aan ka weyn ugu qoweynayay bayrta inay aadana ciidan qasoo weenay soo fiirka ka qabata marka sida ayay masaalku kaleeyay way sidoo sawfka